السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد كل سنة طيبين يا جماعة كل سنة وانتوا الى الله اقرب كل سنة ورمضان يجي غير حياتنا كلها كل سنة ورمضان يجي غير قلوبنا وينور قلوبنا وينور طريقنا ربنا سبحانه وتعالى واحد عرفه يعني أخر من الأخوة المكتذين في الدعاء ربنا يبارك فيه سافر فرنسا سافر فرنسا يدعو إلى الله راح ينكبر من أكبر البرات اللي معظم اللي فيه مسلمين فبيقول لي فلئت واحد أعد واحد مسلم قاعد شرب خمره بالله فبيقول روحت قعدت جنبه قلت له انت لو معاه الجوهره جوهرة غالية قوي وعايز تبحث روحتي جم محل فخم في منطقة فخمة وتحطاف ولا تروح تبحث في سوق السمك قال له لا أجيب محل فخم فخمة في منطقة فخمة قالوا طب انت لا إله إلا الله ترميها في المكان ذا لا إله إلا الله ترميها هنا زاي بيقول بدأ يبكي فبدأ الشاب يبكي بيقول هو بيبكي لا شاب تاني واقف شاب يا جماعة على وش حيرة وعلى وش حزن وعلى وش قلق بيقول له طب أنا انا هيدفع صلي انا هيدفع هرجع انا بعد كل اللي اعملته ده ربنا يقبلني لو جدت انا ممكن باب ربنا يتفتحني تاني بعد كل اللي اعملته ده افتكرت كلمة قاتل الماء وهو بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يعرفه طريق يرجع منه ربنا بيلف عالدنيا كلها ما عطش أدي رب عن ربنا صدق ما عطش قادر استحمل وبيسرخ في كل واحد يلاقيه هل لي من توبة أنا أدفع توب أنا أدفع أرجع نظيف أنا أدفع أرجع طائر تاني يا جماعة إخواني لو في طريق يوصلني ربنا ويرجعني ربنا دلوني عليه احنا معانا ليلة قصة يا جماعة قصة ممكن تكون قصة أي واحد مننا ممكن تكون قصة قصة اي واحد من اللي قدام الوقت او واحدة قصة شاب عادي اتولد في بيت عادي ابو مسلمين من النوع العادي ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقة بدأ يعمل معاصي غير عادية ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي وبدأ صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه في صور المجلات والقنوات الفضائية والاغاني والكليبات وبنت جران وزميلة اخته و بنت خالته و بنت يكبر بدأ ايه اكبر حواليه في الفوص الشوارع حواليه فيه الفتن حواليه فيه المعاصي من كل ناحية ولما صاحبنا وصل لفورة الشباب وصل لدرجة من المعاصي الغير عادية رئيبة وصل من السجارة اللي محشية مخدرات لحتة الحشيش وبسهولة جدا وصل لكاس الخمرة واول ما شرب كاس الخمرة كل الموبيقات بقت سهلة قدامه ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتكي ان الاحوال بقت غير عادية صداع مزمن ما حدش عارف ينام بيقضار بعض ساعات يتقلب على السرير مش عارف ينام مخنوق على طول أرفان صاحي أرفان ونام أرفان حسن انه حسن حاس انه مرعوب حاس انه مش عارف قبل ايه ولكن لان صاحبنا عادي متربف بيئة عادية فضل يد في الرأسه في الرمل ما كل الشباب كانوا كده يا سيدي يومين واتعدي ان الله غفور رحيم كل ده شيء عادي وبدأ الضغط جوا يزيد يزيد يزيد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 ريكلفت فضلت اتوخداه وهو ماشي ماشي ماشي مش حارف يروح فين وعند الفجر سمع اذان الفجر بيشق قلبه اول ما سمع الاذان اترعب صاحبنا هو مش عايز يسمع الاذان مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا بايه يجري بعيد عن الجامع بدأ يشوف اي شارع ولا اي حوده يحود منها بعيد عن الجامع وبعيد عن نداء الله مش عايز يسمع ربنا بيناديه مش عايز يسمع صوت النداء وهو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع وقع الاثنين ولما فقوا من الصدمة قام صاحبنا العادي ومد ديه اللي بترتعش الملوثة بآخر سجارة شربها اللي بترتعش من أصل المخدرات وبدأ يقوم الشيخ اللي وقعه وقفل اتنين يبصوا البعض مستغربين صاحبنا يبص للشيخ ايه ده هو وشه منور كده ليه هو وشه بيبخ نور كده ليه ده ملك من الملايكة ده ولا ايه والشيخ يبص له ايه ده اعوذ بالله ده شطان ده ولا ايه صاحبنا يبصله إيه اللبس اللي كله نور ده ده اللبس ده جاي من من الجنة ولا إيه والشيخ يبصله أعوذ بالله ده لبس إيه ده ده ولد ده ولا بنت صاحبنا يبصله إيه الريحة الجميلة دي ده حطت ريحة من الجنة ده ولا إيه والشيخ يبصله أعوذ بالله ده خارج من بكابورتي ده ولا إيه وفضل الشيخ يبص المنظر صاحبنا باستغراب سوات تحت عناه سوات حوالين شفايفه شعره منكوش ولا دي تسريحة جديدة ويبص الاتنين لبعض كأي ده من كوكب وده من جوكب لغاية ما الشاب بلق يقول واطي أنا أنا آسف يا عم الشيخ فاق الشيخ من الخواطر اللي فجرها في صدره منظر الشاب قال له انت مين يا بني يا خبط على قلب الشبانابين والله ما انا عارف مين والله ما انا عارف, أنا والله ما أنا عارف أنا ليه والله ما انا عارف اهم الشيء الشيخ, الشيخ بدا يضرب كف بكف ويقول مسكين والله العظيم مسكين لا عندك انا انا مش مسكين انا انا على طريقي انا أنا كويس وسعد بصحى بصلي والله العظيم انا انا مش وحش الشيخ انه ما سمعش اي حاجة قال له على فين يا يا تاني خبطة في نفس الدقيقة على فين والله ما أعرف على فين والله ما نعرف يا عم الشيخ أنا من ثلاث سنين كنت لسه إنسان طاهر وإنسان نقي لقيتهم بي أنا عايز السعادة يا جماعة أنا عايز أبقى سعيد لقيت واحد بيقول أنت عايز السعادة آه هو ده طريق السعادة امشي في الطريق ده اخذ السجارتين دول اشربهم و سعيد اول سجارتين شربتهم كنت حاسنا سعيد يومين حاسنا سعيد و بعد كيه رجعت مخلوق تاني قلت يا سكة دي مفيش فيها سعادة ولا ايه لقيت صوت بيصرخ في وداني لا هي دي سكة السعادة امال هي فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها تنزل تقعد على القهوة وتشرب شيشة وتقعد مع الشلة بتاعت القهوة نزلت وشربت شربت يومين تلاتة اسبوع ورجعت مخروق تاني بعد ما كنت سعيد في الاول هي السكة دي ما فيش فيها سعادة ولا ايه لقيت صوت بيسرخ في هداني تاني لا السكة دي هي اللي فيها السعادة قمال فين؟ فين؟ المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها؟ تنتل في الجامعة واتكلم دي ودي ودي وتكلم كل دول وتعمل علاقات مع دي وتدي دي وتبعت ميسجل دي وتبعث مسج لدي وتكلم دي هبقى كده سعيد اه هتبقى سعيد نزلت وتكلمت وحملت كل حاجة لي شهر اثنين رجعت مخنوق تاني بعد ما كنت طاير وسعيد قلت يا السكة دي مفيش فقه سعادة ولا ايه لقيت الصوت بيصرخ في ودان الاتنين لا السكة دي هي اللي فقه السعادة كلها ما فيه السكة تانية فقه سعادة طب يا فين المحطة اللي بعدها ايه المحطة اللي بعدها يبقى بتكلم واحدة بس من كل دول تبقى حبيبتك وتبقى حبيبها تكلمها ست ساعات كل ليلة في التليفون بالليل الادان الفجر يدن ما تقومش تصلي ركعتين لله هبقى كده سعيد اه شهر اتنين تلاتة ستة عشرك وتسعيد وبقى كده جعت مخلوق تاني فيه سكة دي مفيش فاسعة ولا ايه والله يا عم الشيخ بقينها سكة ما في اخرها حاجة كل يوم بتتورط بحطة وره بحطة كل يوم بتتورط رجلي في الطريق اكتر و والله يا عم الشيخ عندك حق انا مين وانا ليه وانا رايحة لفين بدأ الشيخ يبص المنظر الالم اللي على وش الشاب والعذاب الرهيب اللي بتشوفه في منظر كل وش شاب عادي يا كل شاب عادي ويا كل بنت عبية بدأ الشيخ يبص في منظر وش صاحبنا وبدأ يصاب عليه بدأ يحس انه غلبان بدأ يحس ان فريسة في فخوت العنكبوت وتلف حواليها القيوط وتحقنت حقنة صم وتشلت وخلاص هيتاكل هيتاكل هتنتهي هتنفيه ومش هيقدر يخرج نفسه عايز حد يمد له من بره عايز حد يقطع عليه الشرنقه اللي اتحبس فيها ويخرجه من اللي هو فيه ويخرجه من الغيبوبة اللي هو فيها بدأ يصعب عليه منظر الشاب مسك ايده وقال له تعالى يا ابني تعالى معايا يا ابني على فين عم الشيخ تعالى يا ابني البيت ربنا تعالى الملاذ التائهين تعالى يا ابني تصلح على ربنا سبحانه وتعالى انت بتصلي انا اه لا مش عارف تعالى يا ابني تعالى الصالح على ربك وشد من ايده وفضل ماشي بيه وصاحبنا رجليه بتسحب في الارض لغاية ما وصلوا لباب الجامع واول ما وقف قدام باب الجامع يا ايه النور ده ايه الجو ده ده ده بيزجد لربنا ومنظره بيزجد كأن الملايكة بتاعت السماء كلها محوطاء وده واقف بيصلي وشطائط نور مفتوحة وده رفع إله وبيدعي انا الوقت لو قاحت في زماء وحبت اقول يا رب هينفع بعد كل اللي عملته ده اقول يا رب وده بيستغفر ودمعة فيها نور السماء والارض كلها نازل من عناه وده, وده وده وده مسك المصحف, المصحف انا انا من قديم امسكتش المصحف انا من قديم اراتي كلام ربنا انا من قديم انا هاجل كتاب ربنا سبحانه وتعالى وايه صاحبنا قدام المشهد ده هدخل ازاي هدخل بكل الوحن اللي انا في ده ازاي هدخل من بلكة الطين اللي انا جاي من هدي ازاي وبدأت شاشة تتفتح في صدر صاحبنا منظر البنت اللي اول ما دخلت الجامعة كانت طهرة وبريئة ونقية الشيطان معرفش يضحك عليها ويغويها وهو طلع وطلع اقدر من الشيطان وضحك عليها وغواها منظر ابوه ومنظر خبت الامل على وشه وخبت امله في ابنه وعمره اللي ضاع وحس ان ابنه خلاص خسر ابنه وبدأت الشاشة تصرع اكتر منظر الكاس منظر استجارة منظر ورقة الكوتشينة منظر شاشة السينما منظر الزنم والرأس والمخدرات والشرب منظر ورقة الجواز العرفي منظر صحراته وذكرياته على الرمز بتاعت النت والناس منصلي الفجر تحت منظر شو واحد واحد من اصحابه من شله القهوه وغير القهوه وبدأ يحس انا هعدي كل ده ازاي انا هسيب كل ده ازاي انا هتخلص من كل ده ازاي انا هقدر عيش من غير كل ده انا مش هقدر مش هقدر سيب ايدي انا مش هسيب ايدك سيبني أنا بكرهك انا بكره كل واحد زيك من اصحابي بقى زيك وق بقى زيك. كل ما بشوفه بفكر انا بعيد عن ربنا قد ايه سيبني مالكش دعوه بيا مش هسيبك يا ابني مش هسيبك تودي نفسك جهنم برجليك قول يا, يا, يا رب يا ابني قول يا رب هتقدر والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر والله العظيم هتقدر يا ابني لا سيبني انا جيت قبل كده وما قدرتش وغيرك جه وما قدرش وغيرك وقدر انا حاولت قبل كده ووقعت وغيرك جه وما وقعش انا مش هقدر مش هقدر سيب ايدي ونزع ايده منه وطلع يجري يجري يجري لغايه ما راح بيته ودخل ما كلمش حد وقفل على نفسه باب الاوضه بتاعته وفضل قاعد مش عارف ينام مش عارف يفكر ومش عارف يعمل ايه انا انا بنتخض ليه ما الباب كان مفتوح قدامي ما ربنا فتح لي بابه انا ما دخلتش ليه انا, أنا كاني في سطحه والله العظيم كاني في سطحه وكل ما بمشي في الشارع واشوف باب جابع مفتوح وانا الدخل فيه بيبقى قلب بيتقطع وكل ما بشوف شاب زي زيه شاب زي زي في الشارع وسام النور على وشه واللي عيف وشه ومسك السواك بأنيه بيبقى قلب بيططه هو مني فيه انا مش قادر اعمل زي ما هو عمل ايه هو خد القرار ده ازاي انا كان نفس ادخل والله العظيم بس انا هدخل زي بالوحل اللي انا فينا كله هدخل ازاي من بركة الطين اللي انا كنت فيها دي ازاي انا يا رب نفسها بقى طاهر بس اخرج من الوحل اللي انا فيه نفسات مش عارف يا رب منه ما عبتش عارف انا كنت بحسبها في الأول سنكة هاخدت فيها خطوتين وهركع ما عرفش ان انا هتورط التوريد ده ما عرفش ان يبليس هاستعبد اللي استعبد ده معرفش ان انا افقد ربتي تماما وهتشل تماما في الطريق ده للدرجة دي معرفش ان انا يعيش الخنق دي انا كنت بحسبه طريق سعادة طلع طريق خانية الدنيا كلها انا كنت بحسبه طريق فرح. طلع طريق الخن او الحزن والألم اللي في الدنيا كله انا كنت بحسبه سهل خطوتين وهرجع انا متورط يا رب انا بتكلبش في الطريق ده انا بحقول حوان سم ومعطيش قادرة تخلص من اللي انا فيه احمل ايه وبدأت شاشة تتفتح قداما منظر صاحبه منظر صاحبه اللي كان جميل ووسيم وقوي وبصحته ويحرق تلبه امه وابوه عليه لما في جرعة مخدرات زيده راح في لحظة ودفنه باديهنا ومنظر صاحبته اللي كانت ملكة جمال وكانت كلها يموت عليها وفي لحظة فحد سماتت ومنظر صاحبه اللي طلعوه من الحمام من مرحاض الحمام مات ووشه في مرحاض الحمام وابياخه جرعة مخدرات ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربية وفلوس والدنيا كلها معاه الساعة 2 بالليل على الطريق السريع مع بنت ولا عزم بالله يموت ولا عزم بالله وهو في الوضع ده وأهله من الفضيحة يتفنون من غير ما حتى يصلوا عليه خايفين من الفضيحة وبدأت الشاشة تسرع منظر فلان اللي ما تفجأ في مرينا وفلان اللي ما تفجع على الطريق ورايح يعمل مصيبة وفلان اللي ما بعد صقر كلها منكرات وفلان وفلان وفلان يا رب يا رب أنا مش عايز أطلع سيمضاو يا رب يا رب بنجدني يا رب يا رب يا يا رب أنا مش قادر بس إنت اللي تقدر أنا مش قادر أخلق نفسي بس إنت يا رب اللي تقدر تغزت من اللي أنا فيه تحول صاحبنا العادي الواحد ما معادش حاسس بالفصح العادية والنكت العادية والأفشات العادية تاني يوم وأخارج مع صحابه ايه يا عم الكئيب ايه يا عم مالك إنت في واحدة جديدة في حياتك ولا ايه يا عم إنت مالك النهاردة ما إنتش عادي كده ومنظر الشيخ شاشة قلبه مفتوحة ومنظر الشيخ بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر وهو قاعد يفكر هقدر فعلا ولا مش هقدر نزلوني يا ابن انت ملك خليق النهاردة كده ليه نزلوني نزلوني هنا يا عم نزله يا عم تلاقي ايه جديد ولا حاجة وينزلوه وما يفكرش يروح في اي مكان رجليه جاري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ مبارح صاحبنا عند الفجر اصبح انسان من الليلة غير عادي راح للمسجد وفضل يستنى الشيخ لغاية ما لقى الشيخ جاي جينا عليه يحضنه ويقول له اي لي يا عم الشيخ والشيخ بيحضنه وبيقول له حمد الله عالسلام يا ابني حمد الله عالسلام يا ابني يقول له انا فرحان يا عم الشيخ انا حس ان انا سدي لكل نور يا عم الشيخ بس خايف بس برعوبة يروح أنا أنا نفسي مع أولى عم الشيخ ربنا يفتح لي بابه مع أولى بعد كل اللي عملته ربنا هيملني أنا ينفع صلي. انا توب انا يدفع على لربنا سبحانه وتعالى انا في طريقه اقدر ارجع منه الرب ومبلاه وحبيبي في طريقه لو في طريق دلنا عليه انا حاسه ان انا قلت بحب الصلاه قوي بحب بحب الملتحين والملتزمين قوي عايز احضنهم كلهم عايز امشي في الشارع ابصهم عايز اصاحبهم كلهم انا انا خايف ارجع انا خايف اخاف مستمرش معقول يا عم الشيخ معقول ربنا يقبلني انت متأكد ان ربنا يقبلني انت انا هقدر هقدر اتوب هقدر اسيب كل اللي كنت بعمله هقدر اعمل كل الطاعات هقدر اصلي في الجامع هقدر أبقى إنسان تاني هقدر أتغير والشيخ بيهز راسه بيهز راسه بوشه المنور هو بيقول له هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر والله العظيم هتقدر ومع كل هزة راس من الشيخ طائت نور وأمل بتتفتح في صدر صاحبنا اللي أصبح من اللحظة دي غير عادي يا شباب يا بنات مين فيكو كان زي صاحبنا ده في اول القصة مين فيكو مش عايز ربنا بس لازم لازم ي... لازم يروح لربنا سبحانه وتعالى مين فيكم يا شباب مين فيكم لغايه امتى هتقرب نفسك في الطريق اللي انت ماشي فيه ده لغايه امتى لحد امتى موت هتقيل الاتيه في الطريق اللي انت ماشي فيه ده عشان تكملي فيه لحد امتى هتفضل مدي ضهرك لربنا لحد امتى هتفضل تورط نفسك في الطريق ده خطوه ورا خطوه لحد امتى لحد امتى هتفضل ماشي في سكه ما فيش اخرها حاجه لحد امتى هتفضلي ماشيه في النار اخرها جهنم اخرها السعير لحد امتى لحد إمتى كل يوم كل يوم واحده جديده بتتوب كل يوم واحده جديدة بتتطهر كل يوم شب جديد بيتوب كل يوم واحد بيرجع لربنا اللي كانوا معانا في رمضان اللي فاتوا الله ما الله بعدوا الله في سنه واحده احسن منك في إيه؟ أحسن منك في ايه اللي عرف ربنا احسن منكم في ايه اللي تابوا مننا في ايه يا شباب احد شباب الشباب ربنا يبارك فيه يا رب لسه كان بيتجاوز من ايام ووشه ما شاء الله لك وتعلم بالله ووشه نور باللاحية وزوجته ما شاء الله بنقاب كان زباق في واحد كان من المفسدين ولا عزه بالله من المفسدين عندنا ودخل الجامع وقرر يرجع لربنا ويبقى انسان غير عادي وهو داخل الجامع قابل واحد صاحبنا صاحبنا اول ما شافه راح ام حضنه اول مرة يدخل الجامع صلات الفجر راح حضنه وقال له حمد لله على السلامة يا بيقولك كلمة دي زلزلت قلبي حسيت ان قلبي بيتبدل وانا وأنا بسمح يا شباب هنسمح امتى بقى حمد الله على السلامة هنقولكوا ونقول لنفسنا إمتى حمد الله على السلامة رجعتوا ربكم مولكوا بالسلامة النبي هيقول لنا على حوض على الحوض عليه صلواته وسلامه وإحنا رايحين فرحانين مع بعض بنقرأ عليه مع بعض كلنا هو بيقولنا حمد الله على السلامة رجعتوا لنا بالسلامة رجعتوا ربكم مولكوا بالسلامة رجعتوا لي بالسلامة هنقوله امتى حمد الله على السلامه هنقول لك امتى الحمد لله على السلامة الشباب هتقدر والله العظيم هتقدر هتقدر تتغير وهتقدر تثبت وهتقدر تطوب وهتقدر تبقى بطل بس انا انا انا خايف مقدرش انا خايف ما اثبتش انت عامل حبيب قلبي زي واحد بيصحى من النوم في اول ما بيصحى من النوم والدنيا برد وفي الشتاء وصبح الصبح قاعد بيحاول انا انا مش هقدر دقيقتين بس اصبر دقيقتين قوم اشرب بق ميه اشرب شفت شاي قوم بس دقيقتين اثني نفسك فوق لو كسلت هو كل اللي مطلوب منك تصبر بقيتين كل اللي مطلوب منك تصبري شهر واحد أصبر شهر وقتلاقي نفسك فوق خلاص وقلت ايه اللي أنا كنت فيه ده يا جماعة والله هي أول خطوة أول خطوة بس يا شباب, يا شباب لو وقعت او مكمل لو وقعت او يكملي او تيقاسه او تحبطه ابدا يا جماعة من الايات الخطيرة والاسئلة الخطيرة للواحد الواحد فألها لنفسه في ايات عباد الرحمن في سورة الفرقان عباد الرحمن اولئك يزون الغرفة اعلى درجات الجنة عباد الرحمن يا جماعة الواحد سأل نفسه في ايات عباد الرحمن ليه ربنا فوسط الذين يبيتون لربهم سجداً وقياما ربنا بيقول والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون يا رب انت بتتكلم عن إلا من تاب انت بتتكلم عن اللي زنى وتاب ليه يا رب مستعباد الرحمن عشان ربنا يقول له كل واحد واقع في المكبائر انت قدامك فرصة تبقى من الرحمن انا مش بقول لك دلوقتي انت قدامك فرصة تتوب وربنا يقبلك انا بقول لك انت قدامك تبقى من أسبق الخلق الله انت ما عليك ربنا هيبدل لك عمرك اللي فات كله كل السيئات هتتبدل حسنات كأنك قضيت عمرك اللي فات كله قاعد تصلي وتصوم لربنا معقولة بس لو جيت صح لو بدلت صح. لو تبتي صح لو رجعت الربنا سبحانه وتعالى صح ساعتها شوف ربنا يعمل لك ايه شوف ربنا هيعملك ايه هلي من توبة دنتليك توبة وتوبة, وتوبة هل لي من توبة دنتليك توبة وليك فرصة نكتبق من أسبك الخلق إلى الله سؤال خطر سألت لنفسي وأنا بكرأ صورة الزمر صورة الزمر بتكلم عن أعلى زمرة هتدخل الجنة أعلى زمرة خالص أول زمرة هتدخل الجنة لقيت ربنا بيقول في وسطها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أصرف... يا رب انت بتكلمي ازاي واللي عمل المنقرات والمبيقات كلها انت بتكلم يا رب اللي أسرف على نفسه في المعاصي انت بتكلم اللي مصلاش سنين انت بتكلم اللي بعد عنك كل ده يا رب في وسط الصورة اللي بتتكلم عن أعلى الزمر ليه يا رب عشان أقول لهم أني قدامك فرصة لست تبقى من أعلى الزمر عشان كل عاصي يعرف أنه قدامه فرصة مش أنه يتوب بس وأنه يتقبل بس انه يتفتح له أبواب الجنة هتقدروا يا شباب هتقدروا والله العظيم هتقدروا تخلصوا من مخططات اليهود ومخططات اعداء الامة هتقدروا تخلصوا من خوط العنكبوت هتقدروا تخلصوا من حقن السم، هتقدروا تخلصوا من الشترة تكلبشها في رجلنا في طريق جهنم هنقدر نخلص ونقدر نتوب وهنقدر نبقى ابطال يا جماعة عايزين نتوب لربنا عايزين نرجع لربنا عايزين نعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى عايزين نقول لبعض بقى حمد الله على السلام حمد الله على السلام ده اي اول خطوة كنت بقرأ في قول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة قلت يا رب دي ما كانتش ساعة غزو التبو كانت شهر يا رب غزو التبو كان تلاتين يوم فاربعة وعشرين ساعة كل ساعة جوع وعطش وعذاب رهيب اتعرض لي صحابه غزو التبوك يا رب كانت شهر العسره مش ساعة العسره لا ده هي اول ساعه بس بتاخد فيها القرار هي اللحظة اللي هتاخد فيها القرار هي اللحظة اللي هتقرري فيها انك تبقي في طريق ربنا هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها انك تبقى بطل في الدين هي اللحظة اللي انت هتقرر فيها في انك تتوب انا بكلم حتى الملتزمين والملتزمات احنا عايزينكم تبقوا ملتزمين غير عاديين عايزين يا جماعه نتقلب يا جماعه عايزين نشيل الكبش اللي لحنا فيه الغفلة اللي احنا فيها المعاصي اللي احنا فيها شهوات القلب اللي متمكنة من قلوبنا دي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين نبقى شباب غير عادي عايزين عايزين نتبو بنت غير عادية شباب غير عادي. يا إخواننا عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا قدامنا الفرصة والباب مفتوح وهنقدر والله العظيم هنقدر هني من توبة أيوة توبة وتوبة وتوبة طول ما انت بترجع لربنا سبحانه وتعالى وصلنا لأخطر فقرة في البرنامج يا جماعة فترة التوصيات الفقرة بتاعت التوصيات وما بقول فقرة زي فقرات العمود الفقري فقرة يعني حاجة بتصل بطولك يعني لو نفست الكلام ده هو ده لازم التنفيذ يا جماعة الفقر التوصيات دي العمود الفقري بتاعنا الرسول عليه السلام كان بعد الجبسة بتاعته الصحابة كلهم بينطلقوا ينطلقوا يشتغلوا بقى يا اخوانا عايزين على فين يا شباب على فين الليلة على المسجد جاريز على المسجد ركعتين توبة بقى، على المسجد ركعتين توبة توبة لربنا سبحانه وتعالى من كل اللي فات. ايه المشكلة؟ ركعتين التوبة دول يا جماعة للجميع والله للملتزم وغير الملتزم ده احنا كلنا معاصي، كلنا معاصي والله العظيم ركعتين توبة نتعهد ربنا على صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى. يا شباب، الشباب اللي عايزين يشتغلوا في الدعوة، الشباب اللي عايزين يعملوا الحلقات دي سينهات. ويدوها للشباب اللي بعيد عن ربنا لسه موجود على الموقع بعد الحلقة طول ان شاء الله هتلاقوا على موقع ويتو الله الطريق الى الله بإذن الله سبحانه وتعالى وإن كان رمضان ما وشوقت نت رمضان وقت دعوة يعني انت لو هتدخل لمصلحة دعوية بس مفيش اكتر من كده يا جماعه او عشان تسمع تاني عشان تتأثر تاني يبقى اخواننا عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى عايزين رمضان ده يبقى رمضان جديد رمضان ده يبقى نقله في حياتنا عايزينك تاخد امتياز مع مرتبة الشرف في رمضان ده عايزينك تاخد امتياز مع مرتبة الشرف عايزين نقول لكم كلكم ابشروا بخير شهر مرة عليكم منذ ولادتكم أمكم بعد نهايه الشهر ده يا شباب عايزين نتوب لربنا ونرجع لربنا ما دروس مشايخنا الكبار دروس اساتذتنا شيخنا الشيخ حسان شيخنا الشيخ دروس الصحابة والسلاسل بتاعت التوبة وبتاعت التغيير داي كلها عايزين يا جماعة ما ننساش السلاسل دي ابدا نتفرج عليها عشان بقى يحصل لنا الفرماطة بتاعت الكمبيوتر نتغير نتقلب نخرج من رمضان ناس تانيين نخرج من البيئة الإيمان الرئيبة اللي ربنا فتحها لنا دي ناس تانيين. على فين يا شباب على حياتنا كلها نغيرنا نغيرها على ركعتين التوبة ونبدأ طب نعمل حاجة لي نعمل حاجة عملية والإنسان الصالح بيعمل... بيعمل كل حاجة طب يعني حاجة أنا عايزك النهاردة تروح على ايد دمك وابوك وعلى نجل دمك وابوك تبصها ليه ده, ده أنا أكسف مكسوف إيه يا ابني مكسوف في الجنة مكسوف يا ابني مكشوف يا بنتي تعمل حاجة تدخلك الجنة قوم يا بنتي اللي تبقوا المواعين ديت اللي بعد الفطار طهر محطوطة ديت قوم يا بنتي شط بيها لولدتك قوم يعملي حاجة قوم يعمل أنت هنصلي ركعتين توبة ولا هنروح ال... ولا نغسل مع... يا سيد تغسيل الولدتك وبعد كده نروح نصلي ركعتين توبة يلا يا رجالة يلا يا شباب يلا يا شباب انطلاق يلا يا شباب جيم اوفر خلاص بقى فيع علينا الليلة كده مع بعض كفاء جيم اوفر يلا بس مش جيم اوفر واحد كسبان وواحد خسران كلنا كسبانين مع ربنا جيم اوفر يلا انطلاق رجاله يلا انطلاق على الشغل يلا انطلاق على ان احنا نبقى شباب غير عادي أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم توب علينا اللهم توب على عصاة المسلمين اللهم إننا توسلوا إليك أن تتب علينا اللهم أعصم أعيننا من النظر للحرام أعصم أتماعنا من سماع الحرام أعصم ألتنتنا من نطق الحرام أعصم قلوبنا من تمن الحرام أعصم بطوننا من أكل الحرام أعصم أرجلنا من السعي للحرام يا رب يا رب أغثنا يا رب أجرن يا رب افتح على قلوبنا يا رب يا رب يا رب أملنا فيك كبير يا رب يا رب ماذا أمل غير فيك يا رب يا رب افتح لنا بابك يا رب يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب أليك وجزاكم الله خير